والذين هم لفروجهم حافظون إلا على, أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاجلين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 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشئناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأزلنا من السماء ما بقدر فمن أسكنه في الأرض فِي في وَإِنَّا وإن على ذهاب به لقادر فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تثبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَهُ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً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 وقال الملا مِنْ قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم مثال فجعلناهم مثال فبعد للقوم الظالمين ثم أنشنا من بعدهم قرونا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ وَآَيْتَهُ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ يا الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ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 بالعذاب إذا هم يجرون. لا تجر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 ولقد أخذناهم بالعداب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا فيه مبلسون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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن قلل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَرْبُو السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إما تريني مَا تَرَىٰ مِن مَّيْعُودُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا أَن نُرِيَكَ نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاحدهم الموت قال رب ارجعون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 فما فقولت موازينه فأولئكهم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوجون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكرتنا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 قليلا له أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا